ن س أ ل الله تعالى أ ن ينفع بها الجميع السلام الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا هذا استدلال الله تعالى عنها وشراء عائشة رضي الله عنها على جواز التقصيد عليكم لله وصلى وسلم على ورسوله وعلى آله يقول أهل على ورحمة محمد أجمعين عبده بيع يصحر بحديث بريرة رضي رضي وبرك وصحبه رب على جواز بيع التقصيد حيث إ ن بعض العلماء المعاصرين استدلوا به على ذلك و قد تتبعت على حسب ا ل ط ا ق ة روايات الحديث فلم أ ج د فيه أ ن هناك اختلافا في ا ل ق ي م ة من حيث ا ل ت أ ج ي ل او التعجيل و قد ذكر الحافظ من فوائد هذا الحديث و فيه جواز ا ل ك ت ا ب على ق د ر ا ل ق ي م ة ق ي م ة العبد و اقل منها و أ ك ث ر ل أ ن بين الثمن بين... المنجز و المؤجل فرقا و مع ذلك فقد بذلت عائشه المؤجل ناجزا فدل على أ ن قيمتها كانت ب ا ل ت أ ج ي ل أ ك ث ر مما لو كتبت به و كان أ ه ل ه باعها بذلك ثم قال أ ي ض ا و جواز شراء ا ل س ل ع ة للرغب في شرائها ب أ ك ث ر من ثمن مثلها ل أ ن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى انبذلت ما قرر ما قرر ن س ي ئ ة على ج ه ة النقد م ا اختلاف ا ل ق ي م ة بين النقد و ا ل ن س ي ئ ة انتهى ك ل ا م نرجو التوضيح و على ا ل أ و ل ى بالمسلم التعامل ببيع ا ل ت ق ص ي ط أن يتركه تبرعا لحديث من باع بيعتين الى اخر أ و ل ا ً البيع الى اجل بيع السلع ممن يملكها على محتاج لها إ ل ى أ ج ل محل اجماع بين أ ه ل العلم و ا ل ز ي ا د ة من أ ج ل ا ل أ ج ل أ ي ض ا لا خلاف فيها لا خلاف فيها بين أ ه ل العلم إ ذ ا تداينتم بدين إ ل ى أ ج ل مسمى فاكتبوا هذه م س أ ل ة لا خلاف فيها الخلاف فيما لو احتاج ق ي م ة هذه السلعه و لا يحتاج ا ل س ل ع ة يحتاج قيمتها هذا يعرف ب م س أ ل ة ا ل ت و ر ق ع ا م ة أ ه ل العلم و منهم ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ه على جوازها إ ذ ا استوفت شروطها من مالك ل ل س ل ع ة يبيع على ج ا ئ ز ا ل تصرف بثمن معلوم الى اجل ا ل معلوم يبيع المشتري على طرف ثالث بعد القبض القبض الشرعي المعتبر لا اشكال في جوازها إ ذ ا استوفت هذه الشروط و وقل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة واتباعه م بقي أ ن من أ ه ل العلم كابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ ا ل إ س ل ا م ا ل ت ن م ي ة يرون أ ن م س أ ل ة التورق احتيال على اهلها لكنها عند عامه اهل العلم ج ا ئ ز ة و د ا خ ل ة في البيع إ ل ى أ ج ل ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا اشترى السلعه هو حر, حر يتصرف ف ي ه ا كيف يشاء كونه محتاج لقيمتها لا أ ح د يمنعه أ ن يدفع حاجته بطريق مشروع ولا يحل ا ل إ ش ك ا ل ا ت ا ل ق ا ئ م ة ولا يقضي على حوائج الناس إ ل ا بهذه ا ل ط ر ي ق ة نعم السلام فيه حل م الاشكالات لكن كثير من الناس يصعب عليه أ ن يلتزم ب س ل ع ة يحضرها في وقت محدد وهو ي ج د مثل هذه ا ل م ع ا م ل ة التي س ه ل ة و م ي س ر ة وتحل كثير من اشكالات الناس ابن القيم رحمه الله تعالى يقول راجعت شيخنا مرارا من أ ج ل أ ن يقول ب أ و يعدل عن ر أ ي ه في تحريم م س أ ل ة ا ل ت و ر ق فلم يستجب لذلك على كل حاله اذا استوفت جميع الشروط فالبائع له المالك ل ل س ل ع ة ملك تام مستقر هي من ضمانه لو تلفت يبيعها على شخص راغب فيها أ و في ثمنها لا فرق ثم يقبضها المشتري الثاني قبضا شرعيا ً معتبرا بثمن م ع ل و م الى اجل م ع ل و م و يبيعها من طرف ثالث لا إ ش ك ا ل فيها إ ن شاء الله تعالى سواء كانت بثمن يدفع د ف ع ة و ا ح د ة عند حلوله أ و على نجوم يعني على أ ق س ا ط لا شيء في هذا لا لا تصل م س أ ل ة ا ل ع ي ن لو باع على البائع لو صارت ا ل ع ي ن ه م ح ر م ة نعم باعها ثم اشتراها ممن باعها ا ل آ ن التاجر ا ل أ و ل باع على شخص محتاج هذا محتاج باع على ث ا ل ث ثم وجد ه ا ا ل أ و ل مع الثالث ما فيش كده م ق ص و د أ ن ه لا يشتريها من من باعها م ن ل أ ن ا ل ح ي ل ة حين تكون ظ ا ه ر ة و لو حصل المهم ما ترجع من المشتري الثاني إ ل ى البائع ا ل أ و ل ل أ ن هذه م س أ ل ة العلم شنو وكيل يبيعها إ ل ى الى البائع ا ل أ و ل أ و ولده ما يجوز ي ب ي ه ا لا لوكيله و لان وكيل بمنزلته ولده في حكمه على كل حال نستمر, نستمر على جهله ا ولم يعرف هذا م ع ف و ن ا لكن إ ذ ا عرف و ي م ا بعد استرجعه استرجعه ا ل ع ق ل محرم نعم في الاسهم أ س ه م ل أ لا بد من التثبت في ماهيتها إ ن كانت هذه ا ل أ س ه م ع ب ا ر ة عن أ م و ا ل س ي و ل ة في البنوك لا يجوز بيعها بالدراهم أ ب د ا ل أ ن هذا عين العباد و إ ن كانت ح ر و ض تجاره ت ج ا ر ي ة ح ر و ض إ ن كانت ح ر و ض فتباع ممن يقبضها القبض الشرعي المعتبر أ م ا مجرد كلام بشاشات و المحل... لا يدرس ا ل س ل ع ة لا هذا ما يصلح هذا لا يجوز أ م ا كلام البنوك وكلنا و نبيع لك ن ق ما ب ص ح ابدا هذا ي س أ ل ي ق ل ما هو النطق الصحيح و المشهور لاسحاق من راهويه يقول حيث أ ن ن ي سمعت لها أ ك ث ر من نطق لبعض العلماء أهل الحديث يقولون ر ا ه و ي ة ويتحاشون النطق بويه ويزعمون أ ن ه من أ س م ا ء الشيطان ويذكر فيه ح د ي ث لكنه لا أ ص ل له والنطق الصواب أ ن نطقه على ا ل ج ا د ة كما يقال سيبويه ونفطويه يقال ر ا ه و ي ه ي ق ل ر أ يكم في من يصح ح النقل عن أ ه ل البدع ب أ ن البخاري يروي عن أ ح د الروات وقد مدح قاتل عمر او ما أ ش ب ه ذلك مدح قاتل عمر ما يمكن أ ن يمدح قاتل عمر ما يمكن بحال أ ن يمدح قاتل عمر لكن خرج ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى لعمران بن حطان وقد مدح قاتل علي وهم و ن رؤوس الخوارج من رؤوس الخوارج ودعاتهم وحال الخوارج في ا ل ر و ا ي ة عند أ ه ل العلم هم من أ و ث ق ا ل خ و ا ت هم أ ف ض ل أ ه ل البدع في ا ل ر و ا ي ة على ا ل إ ط ل ا ق ل أ ن ه م يرون تحريما ل ك ذ ك بل يعدونهم من عظائم ا ل أ م و ر بل يكفرون مرتكب هذه ا ل ك ب ي ر ة فعندهم الكذب من الكبائر و مرتكب ا ل ك ب ي ر ة كافر عندهم إ ذ ن هم يلتزمون الصدق و لذا يقول ح ا ف ظ م ن حجر يقول وما المانع إ ذ ا خرج لمبتدع إ ذ ا عرف بصدق ا ل ل ه ج ة واستدرك عليه العين بقوله و أ ي صدق في لهجتي من يمدح قاتل علي رضي الله عنه نقول مثل هذا لا يرجع إ ل ى الصدق والكذب المدح هذا والذم لا يرجع إ ل ى أ ص ل الصدق والكذب يرجع إ ل ى ا ل خ ط أ هم أ خ ط أ هم مخطئون وهم على خطر عظيم بل جم من أ ه ل العلم يرون تكفير الخوارج للحديث الصحيح يمرقون من الدين و إ ن كان شيخ ا ل إ س ل ا م ينقل عن جمهور السلف أ ن ه م ليسوا بكفار والخلاف في المبتدر الذي لا يكفر ببدعته ا معروف عند أ ه ل العلم من حيث قبول ا ل ر و ا ي ة وعدمها و أ ك ث ر على أ ن ه المردود الدعاه فقط و إ ن كان المذكور عن ابن حزم العكس أ ن الدعاه أ و ل ى بالقبول من غيرهم من ا ل أ ت ب ا ع و ما من م س أ ل ة كما ترون مسائل ا ج ت ه ا د ي ة إ ل ا و فيها أ ق و ا ل م ت ض ا د ة بن حزم يقول الدعاه أ و ل ى بالقبول ابن حبان نقل الاتفاق على رد الدعاه و بن حزم يقول ان ل د ا ع ي ه اولى بالقبول من المقلد في هذا الباب ل أ ن ه ينصر ما يراه الحق و على كل حال ب د ع ة الخوارج عند ع ا م ة أ ه ل العلم لا أ ث ر لها في روايته ل أ ن ه م عرفوا بصدق ا ل ل ه خلاف الروافد فلا شك أ ن كتب ا ل س ن ة منها الصحيحان ط ا ف ح ة ب ا ل ر و ا ي ة عن ا ل م ب ت د ع ط ا ف ح ة ب ا ل ر و ا ي ة عن ا ل م ب ت د ع إ ذ ا لم يرو ما يؤيد بدعته أ م ا إ ذ ا راى المبتدع ما يؤيد بدعته أ و ج س ن ا منه كيفه وتوقفنا في ق ب ل روايته على كل حال عندنا النقل عن عمران بن حطان وهو من رؤوس ا خ و ا ر ج القعديه ودعاتهم و ابن حبان نقل ا ت ف ا ق على رد الدعاه ابن ب خ ا ر ي رحمه الله تعالى إ ن م ا خرج له فيما له شاهد فلم يعتمد عليه البخاري رحمه الله و منهم من يقول إ ن ه رجع عن بدعته و منهم من قال إنه الحديث الذي خرجه البخاري عنه إ ن م ا نقل ُِ عنه قبل أ ن يتلبس ا ل ب د ع ت ه ومعروف أ ن عمران المحيطان كان على ا ل ج ا د ة من اهل ا ل س ن ة في أ و ل ا ل أ م ر إ ل ا أ ن ه تزوج ا م ر أ ة خ ا ر ج ي ة ليكسب أ ج ر ه ا على ما يقول بعض ا ل أ خ و ا ن ليبحث عن ا م ر أ ة لو كانت ديانتها أ ق ل فيكسب أ ج ر ه ا يدعوها إ ل ى الله وهذا خطر عظيم ومنزلق خطير وكم من شخص انحرف بسبب الزوجه أ ر ا د عمران ل م ح ط ا ن ا يدعوها إ ل ى مذهبات ا ا ل س ن ة فدعته فصار من رؤوس الخوارج ن س ا الله السلامه ي ق و ل ما ر أ ي ك م فيمن يقول ل أ خ ي ه صل على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل الله وسلم هل هذا مشروع ولا أ ص ل من الشرع س ا ب ك م الله ا ل أ م ر ب ا ل ص ل ا ة عليه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب ا ل ق ر آ ن يا ايها الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى ّ عليه عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه بها عشره النصوص م ت ض ا ف ر ة على ا ل أ م ر ب ا ل ص ل ا ة والحث عليها فمن يذكرك لا سيما عند ا ل غ ف ل ة من يذكر به ذ ا ا ل أ م ر لا ب أ س به مثل ما يقال له سبح ذ ك ر الله يعني يريد أ ن يصرفه عن هذا الموضوع الذي لا خير فيه يقول ما أ ف ض ل الطبعات ا ل م و ج و د ة حاليا لتفسير الطبري أ م ا القسم الذي حققه الشيخ محمود شاكر فلا نظير له ولا يغني عنه أ ي تحقيق يبقى ب ق ي ة الكتاب و ه و من س و ر ة من أ ث ن ا ء س و ر ة إ ب ر ا ه ي م إ ل ى آ خ ر ا ل ق ر آ ن الذي لم يصل إ ل ي ه شاكر التحقيق الذي يصبر على الطبعات ا ل ق د ي م ة ويقتصر على ط ب ع ة أ و ل ا ق ك ا م ل الكتاب كامل نفيسه ط ب ع ت بولاق لكن الذي لا ي ص و ر على الطبعات ا ل ق د ي م ة ف أ م ث ل الموجوده ا ل آ ن كامل التي حققها الشيخ عبدالله التركي فتح الباري أ ش ر ن ا مرارا الى افضل الطبعات طبعه بولاق وما صور عنها إ ن وجدت والا ف ا ل س ل ف ي ة ا ل أ و ل ى وما صور عنها شرح النووي على مسلم إ ن وجدت أ و صبر الطالب على مراجعه ما بهام ش إ ر ش ا د الساري ا ل ط ب ع ة ا ل س ا د س ة فهي ط ب ع ة م ت ق ن ة إ ن كان لا يصبر على ذلك فعليه ب ا ل ط ب ع ة ا ل م ص ر ي ة ا ل ب ه ي ة في ث م ا ن ي ة عشر ج ز ء ص غ ا ر وما صور عنها يقول ما ر أ ي ك م في هذه ا ل ص و ر ة في البيع رجل يعمل في بيع ا ل أ س م ن ت ويشتريه ل أ ج ل مسمى ولا يدفع الثمن إ ل ا بعد أ ن يبيعه هو المعروف م س أ ل ة التورق لكن ا ل م ش ك ل ة أ ن ه لا يقبضها القبض الشرعي فهو يشتريها ثم يبيعها و هي في نفس المصنع لكنه يمتلك سنه قبض لكن هذا الرجل لن, يضع السلعة لن يضمن ا ل س ل ع ة إ ذ ا تلفت فهذا من نواقض ا ل ح ي ا ز ة ل ل س ل ع ة يقول هذا رجل يعمل في بيع الاسمنت يشتريه ل أ ج ل مسمى و لا يدفع الثمن إ ل ا بعد أ ن يبيعه ن ح هذا أ ج ل مسمى نعم هو إ ذ ا كان بيع تصريف غير م س أ ل ة التورق وهو ا ل معروف ب م س أ ل ة التورق هذا خلط م س أ ل ة التورق أ ن ي أ ت ي شخص محتاج إ ل ى نقود إ ل ى شخص عنده س ل ع ة والثاني لا يريد ا ل س ل ع ة إ ن م ا يريد ق ي م ة هذه ا ل س ل ع ة فيبيع عليه هذه ا ل س ل ع ة بثمن زائد على قيمتها نقدا إ ل ى أ ج ل مسمى ثم يقبضها المشتري يبيعها ا ل أ و ل الذي ملكها ملكا ً تاما ً مستقرا ً بحيث تكون من ضمانه إ ذ ا تلفت ثم يبيعها الى الثاني فيقبضها كذلك وتصير من ضمانه فيبيعها عليه بثمن مسمى معين إ ل ى أ ج ل مسمى ثم يبيعها الثاني على طرف ثالث هذه م س أ ل ة التبر و عامه عليهم على جوازها و لم يعرف و ه مخالف إ ل ا ما يذكر عن ابن عباس و عمر بن عبد العزيز و شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه و شيخ ابن اثيمين المقصود أن الخلاف فيها نادر يعني ما هو الايمها ا ل أ ر ب ع ه كلهم و اتباعهم على جوازها إ ذ ا استوفت شروطها يقول لكن ا ل م ش ك ل ة أ ن ه لا يقبضها القبض الشرعي فهو يشتريها ثم يبيعها و هي في نفس المصنع لكنه يمتلك سنه قبض لكن هذا الرجل لن يضمن ا ل س ل ع الذي لم يضمن ا ل س ل ح معناه أ ن ه ما اشترى ا ل س ل ح ما اشترى السلف اذا اشترى ا ل س ل ح و قبضها صارت من ضمانه و حينئذ يجوز له أ ن يتصرف فيها اما إ ذ ا لم يكن ضمانها عليه فيزد ل ملكا له فالضمان على م ا ل ك قبل تمام العقد على البائع و بعد تمام العقد على المشترين لكن هذا الرجل لن يضمن السلعه اذا ت ا ل ب ت فهذا من نواقض ا ل ح ي ا ز ة السلعه لا يكفي سند القبض لا يكفي سند القبض في ح ي ا ز ة السلع و قد نهى عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ان ت ب ت ح السلع حتى يحوزها ل ت ج ا ر إ ل ى رحالهم فلا بد من ا ل ح ي ا ز ة و من أ ه ل العلم يرخص فيما عدا الطعام يتسامح فيه يجعل القبض فيه أ خ ف بالعد او باستلام ما يدل عليها أ و ب ا ل ت خ ل ي ه او ما أ ش ب ه ذلك لكن إ ذ ا كانت س ل ص ل طعام فهم متفقون على حيازتها أ م ا غير الطعام فبعض اهل العلم يرخص أ و يتساهل في ك ي ف ي ة القبض لا في القبض لكن ا ل أ ح و ط أ ن يكون الطعام و غيره سواء يقول نسمع كثيرا من العلماء هذه المقوله لا إ ن ك ا ر في مسائل الخلاف هل لهذه ا ل ع ب ا ر ة أ ص ل عند الفقهاء أ و ما هو مصدرها و إ ذ ا صحت ما القول في م س أ ل ة ت ص و ي ر مع ما فيها من الخلاف و كذلك م س أ ل ة الحجاب و ما فيها من خ ل ا ف و ك ث ي ر من ا ل أ ح ك ا م التي و ر ا د بها الخلاف هل ننكر على مرتكبيها ماذا نفعل فتونا مجهوريين نعم وردت كثيرا على ل س ن ة اهل العلم أ ن ه لا إ ن ك ا ر في مسائل الخلاف و المراد بذلك المسائل ا ل ا ج ت ه ا د ي ة التي مردها الاختلاف في فهم النص في فهم النص او في ك ي ف ي ة تنزيل ا ل م س أ ل ة على النص أ و استنباطها من ا ل ق ا ع د ة على كل حال المسائل المنصوص عليها من الشارع و لو خالف فيها من خالف من اهل العلم ينكر عليه ينكر على من خالف فيها ينكر على من خالف فيها إ ذ ا كانت ا ل م س أ ل ة م ح س و م ة بنص شرعي ا ل أ م ر الثاني إ ذ ا كان القول المعمول به في بلد من البلدان والمعتمد في بلد والقول الثاني له آ ث اثار ر له آ ف ا ل أ ص ل ا ل إ ن ك ا ر فمثلا م س أ ل ة ا ل ح ج ا ب م س أ ل ة التصوير مع ما ف ي الخلاف كثر لا ل أ ن التصوير فيه خلاف التصوير حرام نعم الخلاف في هذا النوع من التصوير هل يدخل في النصوص او لا يدخل نعم و لا شك أ ن ه تصوير و هو داخل في النصوص فهو محرر لكن يبقى أ ن من اقتدى بعالم ت ب ر أ الذمه بتقليده و فرضه التقليد ه من العوام و أ ش ب ا ه العوام و اقتدى بان ت ب ر أ الذمه بتقليده و ر أ ى أ ن لاهل لا هوى في نفسه فرق بين أ ن تقتدي بالعالم الفلاني ل أ ن ه إ م ا م ت ب ر أ الذمه بتقليده حتى لو قال لك حرام اعتمدت انه حرام و بين أ ن تعتمد هذا القول ل أ ن ه يوافق ه و نفسك ع ن م ا قلدت العالم ت ب ع ت هواك ف إ ذ ا قلد ا ل إ ن س ا ن من تبرا ا ل ذ ن ب بتقليده برئت ي وحدته من ا ل إ ث م م س أ ل ة الحجاب عرفنا أ ن ه ا و إ ن كان فيها خلاف إ ل ا أ ن الراجح ب أ د ل ت ه ا ل م ت ظ ا ه ر ة ا ل م ت ك ا ث ر ة أ ن ه يشمل الوجه و الكفين كان يعرفني قبل الحجاب إ ذ ا مر من الرجال أ س د ل ت ع د ا ن ا جلبابها مقصود ا ل نصوص ك ث ي ر ة في الصحيحين وغيرهما نعم القول ا ل آ خ ر له أ د ل ت ه و ا ل إ ج ا ب ة عنها م م ك ن ة يعني ما فيها ادنى اشكال هناك أ د ل ة م ل ت ب س ة على بعض أ ه ل العلم فجوزوا من خلالها كشف الوجه لكن يبقى أ ن ه إ ذ ا خ ش ي ة ا ل ف ت ن ة ف ت غ ط ي ة الوجه إ ج م ا ع ا ف ت غ ط ي ة الوجه إ ج م ا ع ا اذا كان القول المعتمد في بلد من البلدان حمل الناس على القول ا ل أ ح و ط اذا افترضنا أ ن ه م على حد سوا مع أ ن ا ل م س أ ل ة في الحجاب لا ليست ل ا ق و ا ا ل م س ت و ي النصوص ص ر ي ح ة في وجوب ت غ ط ي ة الوجه و الكفين إ ذ ا فرضنا أ ن ا ل م س أ ل ة على حد سوا الادله م ت ع د ل ة و اعتمد ق و ل و أ ف ت ي فيه في بلد من البلدان لا شك أ ن هذا القول هو م ع ت م د و الذي يثير غيره لاسيما إ ذ ا كان القول ا ل آ خ ر تترتب عليه آ ث ا ر آ ث ا ر ع م ل ي ة م ؤ ث ر ة س ل ب ي ة ف إ ن ه لا حظ له من ا ل نظر بل ينكر على من أ ف ت ى به من تعلم ل غ ة ا ل قوم لامنا مكرهم هذا ليس بحديث هذا ليس بحديث يقول من في أ ي يد كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يضع الخاتم يضعه في يمينه في الخنصر و هذا أ ك ث ر و جاء في ا ل أ ح ا د ي ث ما يدل على وضعه بالشمال و ا ل م س أ ل ة فيها س ا ع ة لكن وضعه في الخنصر اليمنى أ ك ث ر و هل لبس ا ل س ا ع ة في اليمين عليها أ ج ر ل أ ن ه ا م ق ا ل ف ه للكافرين لبس ا ل س ا ع ة بعض الناس يجعلها في اليسار ل أ ن اليمين هي محل العمل ا ل أ خ ذ والعطاء و ا ل ي ا ل ق و ي ة التي تزاول بها ا ل أ ع م ا ل فيخشى عليها من ان ت ت أ ث ر و تتلف هذا مقصد حسن و إ ذ ا و ض ع بيمينه مخالفا بذلك الكفار أ ج ر على ذلك إ ن شاء الله تعالى و إ ن قاسها على الخاتم قال الخاتم باليمين و ا ل س ا ع ة في حكمه علما ب أ ن ا ل س ا ع ة لا أ ص ل لها في الشر لكنها من الامور المباحه من الامور ة ا ل على الأنبياء ا ل ن العاديه آله وصحبه م ل ل ل م اغفر ن ا نعم ا الجزاء واغفر هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك و أ ح ي بلدك الميت وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد عن عن بن بن أبينا نمر شريك إليك مالك نمر الله صلى الله إليك عن شريك ا بن عبد الله بن أ ب ي نمر عن انس بن مالك رضي الله عنه أ ن ه قال جاء رجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادع الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة قال فجاء رجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور ا ل ج ب ا ل والاكام وبطون ا ل ا و د ي ة ومنابت الشجر قال فانجابت عن ا ل م د ي ن ة ج ي ا ب الثوب قال مالك في رجل فاتته ص ل ا ة الاستسقاء وادرك ا ل خ ط ب ة ف أ ر ا د ان يصليها في المسجد أ و في بيته اذا رجع قال مالك هو من ذلك في س ا ع ة ان شاف على او ترك و ما يتبع ذلك يقول حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي عن, عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان اذا استسقى قال اللهم الق عبادك و بهيمتك عمرو بن شعيب مرسلا وهو عند أ ب ي داود عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده وهذه ا ل س ل س ل ة م ع ر و ف ة عند اهل العلم روي بها أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة واختلف أ ه ل العلم في المروي بها وسبب الخلاف الخلاف مرجع الضمير في أ ب ي ه وجده ف ع م ر بن شعيب معروف أ ب و ه شعيب وجده محمد وعبد الله بن عمرو جد أ ب ي ه و ع م ر بن العاص جد جده ف إ ذ ا قلنا عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه ما في اشكال ا ه شعيب وعن جده من إ ذ ا كان محمد ف ا ل خ ب ر مرسل محمد تاب فلا يقبل حينئذ و إ ذ ا قلنا الضمير يعود إ ل ى جده يعني أ ق ر ب مذكور الجده عبد الله بن ع م ر نعم ويكون المراد عن أ ب ي ه شعيب عن جده يعني عن جد شعيب عبد الله بن ع م ر بن العاص ان اذا وحدنا الضمير في أ ب ي ه وجده وجعلنا ما ردهما واحد صار الخبر منقطع ص ابو شعيب وجد ابو عمرو جد عمرو شعيب ومحمد و إ ذ ا قلنا عن أ ب ي ه شعيب عن جده يعني عن جد شعيب جد ا ل أ ب لا جد عمرو فيكون عن عمر بن شعيب عن أ ب ي ه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو العاصر نعم الخبر ا ل آ ن متصل على القول بسماع شعيب عن جده عبد الله بن عمرو و هذا قال به جم من ع ن العلم و على الحالين عند م ا يقول بعدم سماع شعيب من جده يكون م ن ق ط ر فهو ضعيف على كل حال و لذا ضعفهم بعضهم مطلقا حتى فيما صرح فيه باسم الجد ل أ ن ه جاء عند النساء عن د النساء و غير ه عن أ ب ي ه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص نعم هذا يدل على أ ن م ر ا د بالجد عبد الله بن عمرو لكن يبقى النظر في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو فمن أ ث ب ت ه قال الخبر لا شك فيه صالح ومن نفى سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو قال يبقى ضعيف ولذا ضعفه بعضهم مطلقا والقول الوسط أ ن ه إ ذ ا صح ا ل س ن ة إ ل ى عمرو ف أ ق ل ا ل أ ح و ا ل أ ن يتوسط فيكون من قبيل الحسن القول الوسط أ ن ه إ ذ ا صح السند إ ل ى امر فيتوسط في قبول هذه ا ل س ل س ل ة و تكون من قبيل الحسن من قبيل الحسن الخلاف قوي فلا يوصل ب ه إ ل ى د ر ج ة الصحيح و أ ي ض ا ً هي س ل س ل ة م ت ص ل ة على هذا القول و رجالها ماثلون يعني اقل من فيهم الصدوق أ ق ل ما يقال فيه الحسن ليس من الصحيح البالغ أ ع ل ى درجات القبول ولا ينزل عن د ر ج ة القبول فهو حسن لذات بهز ب ن حكيم عن أ ب ي ه عن جده الكلام هناك ما وفق ثلاثه الضمير الضمائر ما فيها اشكال هناك بهز ب ن حكيم بن م ع ا و ي ة بن حيده ما فيه مشكله ل أ ن حيده ل س ه بصحابه ا ل فلا يرد ا ل إ ش ك ا ل في الضمائر ا ل إ ش ك ا ل في بهز نفسه فيه كلام فيه كلام و قال البخاري لما س أ ل ه الترمذي عن حديث روي بهذا الاسناد فقال صحيح صحح حديث ا روي بهذا الاسناد و علق حديثا عن بهز بن حكيم عن أ ب ي ه عن جده و لذا اختلف آ ه ل العلم في ا ل أ ر ج ح من السلسلتين منهم من يقول تصحيح البخاري و لو خارج الصحيح أ ق و ى من مجرد ذكره في الصحيح و منهم يقول أ د خ ا ل في هذا الكتاب الذي تلقته الامام بالقبول و تحرى فيه ل م ن ب ق ا ل ما تحرى أ ق و ى و لو كان معلقا و الذي يظهر أ ن ع م ر بن شعيف أ ق و ى من بهز ابن حكيم على ب ي ه م جد عند التعارض ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إ ذ ا استسقى قال اللهم اسق عبادك و بهيمتك ا ل ب ه ي م ة كل ذات أ ر ب ع من الدواب و كل حيوان لا يميز و عند ابن ماجه ا ئ م لولا م م ت ر و ل البهائم لم تمطر و انشر ابسط رحمتك و فيه اثبات ا ل ر ح م ة ص ف ة ا ل ر ح م ة لله جل و علا على ما يليق بجلاله و عظمته كما في قوله تعالى و هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا و ينشر رحمته و احي بلدك الميت او الميت بالتخفيف والتشديد قال جل وعلا ف أ ح ي ي ن ا به ب ل د ة نعم بالتخفيف ولا بالتشديد بالتخفيف ايش الفرق بين الميت والميت نعم ميت سيموت وميت قد فارقت روحه جسده ليس من مات فاستراح ة بميت إ ن م ا الميت ميت ا ل أ ح ي ا ء هذا ميت لا اولى سيموت ها يعني م و ت معنوي ما هو موت حسي يعني إ ذ ا لم يرد بذلك م ف ا ر ق ة الروح الجسد ف ا ل م س أ ل ة فيها سبعه شئت ق و ل ميت ولا ميت نعم أ م ا إ ذ ا أ ر ي د بالموت م ف ا ر ق ة الروح الجسد فيفرق بينهما على ضوء ما قيل إ ن ك ميت و إ ن ه م ميتون نعم انك ميت لستموت إن و إ ن ه م ميتون سيموتون رحمتك ا ل م ر د به المطر المقصود أ ن الله جل وعلا موصوف بهذه الصفه موصوف بهذه ا ل ص ف ة وقلنا مرارا أ ن ه لو قاله من يثبت ص ف ة ا ل ر ح م ة نعم رحمتك ا ل م ر د به المطر من قاله من عرف من عقيدته أ ن ه يثبت ما يلام نعم إ ذ ا فسر باللازم كما في و الذي نفسي بيده إ ذ ا قال من يثبت ص ف ة اليد لله جل و علا على ما ي ل ب ق بجلاله و عظمته روحي في تصرفه قلنا ما في أ ح د روحه ليست ف تصرف الله جل و علا لكن إ ذ ا كان الشخص لا يعرف حاله لا بد أ ن يثبت إ ذ ا عرف أ ن ه ممن يثبت لا يصور ت منه أ ن ه ينفي و على كل حال إ ث ب ا ت ص ف ة ا ل ر ح م ة إ ث ب ا ت ص ف ة ا ل ي د أ م و ر قطعيه و أ ح ي بلدك الميت وهذا الحديث مخرج ا ل س ن ة بداوود متصلا من طريق عبد الله بن مسلم عن مالك يقول حدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أ ب ي نمر نمر فعل و ا ل ن س ب ة إ ل ي ه نمري بفتحتين وهكذا كل مكسور الثاني يفتح لماذا لئلا تتوالى الكسرات ف تقول نمري ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ملك ا ملاكي نعم سلمه سلام ي وهكذا عن شريك بن عبد الله بن أ ب ي نمر القاضي المعروف له أ و ه ا م ع د ة أ و ه ا م ه لا سيما في حديث ا ل إ س ر ا ء له عشره صلاه في حديث ا ل إ س ر ا ء بينها ابن القيم في الهدي ا ل ح ج ر في فتح الباري و ق ي ر ه م و أ ش ا ر الامام مسلم الى انه زاد و نقص و قدم و أ خ ر عن أ ن س بن مالك أ ن ه قال جاء رجل قال الحافظ لم أ ق ف على اسمه فدخل يوم ا ل ج م ع ة من باب كان وجاه المنبر إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي يعني من الجد وتقطعت السبل لضعف ا ل إ ب ل ل ق ل ة القوت لا تجد ما ت أ ك ل ه في الطرق في هذه ا ل ح ا ل ة لا يركب عليها ما يسافر عليها لانه لا تهلك تقطعت السول ف د ع و الله يغيثنا أ و يغثنا ما نجاوب ي ش يغيثنا باليه ا و إ ع ر ا ب ه ا مو ب ا ل إ ع ر ا ب يكون رد ا ل ج م ل ة إ ع ر ا ب ه ا ف د ع و الله يغيثنا أ و يغثنا اعرابها、ها. ايش جواب الطلب أ و جواب شرط مقدر كله واحد ا ل ق ا ع د ة يغيث لكن الذي في الصحيح يغيثنا يغيثنا في بعض روايات الصحيح يغيثنا و ح ي ن أ ذ ن ماذا نقول على ا ل ا ش ب ا ع م ا ي م ن عنه على ا ل ا ش ب ا ع مثل انه من يتقي و يصبر فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال اللهم أ س ق ن ا ثلاثا اللهم أ س ق ن ا اللهم أ س ق ن ا اللهم أ س ق ن ا فمطرنا من ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة أ س ب و ع في البخاري والله ما ر أ ي ن ا الشمس سبتا سبتا يعني أ س ب و ع ا قال فجاء رجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بالسياق أ ن ه غير ا ل أ و ل ظاهر السياق أ ن ه غير ا ل أ و ل ل أ ن النكره إ ذ ا أ ع ي د ت نكره صارت غيرها غير. نعم. نعم وفي البخاري نعم. قال شريك س أ ل ت أ ن س اهو أ ا ل أ و ل قال لا أ د ر ي قال لا أ د ر ي وفي بعض الروايات ما يدل على أ ن ه هو ا ل أ و ل فدخل ذلك الرجل نعم, نعم. فدل على أ ن ه هو ا ل أ و ل و على كل حال تسميه و لا يترتب عليها فجاء رجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت و انقطعت السبل و هلكت المواشي في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى ه ل ك ت من الجد و هنا هلكت غ ر ق فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم ظهور الجبال و الاكام ظهور ا نعم اسق ظهور الجبال أ و اجعل المطر على ظهور الجبال ا ل أ م ر ف ي ا ل س ا ع ة و الاكام و الاكام ج م و اكمه بفتحات قال الخطابي ا ل ه ض ب ة ا ل ض خ م ة وقيل الجبل الصغير هناك أ ق و ا ل ك ث ي ر ة في معنى الاكام و بطون ا ل أ و د ي ة و منابت الشجر قال فانجابت خرجت عن ا ل م د ي ن ة انجاب الثوب يعني خرجت كما يخرج الثوب عن لابسه قال مالك في رجل فاتته ص ل ا ة الاستسقاء وادرك ا ل خ ط ب ة فاتته ص ل ا ة الاستسقاء وادرك ا ل خ ط ب ة فاراد ان يصليها في ا ل مسجد أ و في بيته إ ذ ا رجع قال مالك من ذلك في ساعه يعني ا ل أ م ر في ساعه ان شاء ف ض ا ه ا وان شاء ترك ل أ ن ه ا س ن ة إ ن شاء فعل أ و ترك اذ شال النوافل ذ ل ك إ ن شاء فعل او إ ن شاء ترك نعم يقول لا يشترى على استسقاء مع عدم وجود الجد ح د ث كثير عندما ي أ م ر ا ل إ ي م ا ن بها على كل إن انسان ل إ لا ينظر إ ل ى نفسه المقصود رفع الضرر عن المسلمين ا ل آ ن لو قيل ان هذه ا ل س ن ة نزلت أ م ط ا ر ك ث ي ر ة و ك ث ر ة الكلا ء والعشب ولسنا ب ح ا ج ة ا ل استسقاء نقول لا يا أ خ ي بعض جهات المسلمين ما جاءهم فنستسقي من أ ج ل ه م ا ل أ م ر الثاني أ ن المخزون من المياه ا ل ج و ف ي ة مهدد فلا يمنع أ ن يستسقى حتى مع نزول المطر والله لو استعملت أ ن و ا ع الاستسقاءات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم السته ورؤي تكرارها لا م ن ما في باس نعم إ ذ ا اجتمعت ا ل ج م ع ة يستسقى أ م ا تجتمع في خ ط ب ت ه ا يستسقى في خ ط ب ة ا ل ج م ع ة حديث الذي معنا نص نعم لكن يصلى ل ص ل ا ة الاستسقاء في يوم ا ل ج م ع ة هذا ما فعله أ ح د ممن سبق و إ ن كان لا يوجد ما يمنع لكن ما فعله احد و إ ذ ا كانت تترك ا ل ج م ع ة الاجتماعي مع العيد فلا ان تترك الاستسقاء من باب أ و لا س م سأل الله إليك باب الاستمطار بالنجوم حدثني أ ح ي ى ع مالك عن صالح ا بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أ ن ه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة الصبح ب ا ل ح د ي ب ي ة على إ ث ر سماء كانت من الليل فلما انصرف أ ق ب ل على الناس فقال اتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أ ع ل م قال قال أ ص ب ح من عبادي مؤمن بي وكافر بي ف أ م ا من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب و أ م ا من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب وحدثني عن مالك إن انه بلغه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إ ذ ا أ ن ش أ ت ب ح ر ي ة ثم تشاءمت فتلك عين غ د ي ق ة وحدثني عن مالك إن انه بلغه أ ن ابا ه ر ي ر ة رضي الله عنه كان يقول إ ذ ا أ ص ب ح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو هذه ا ل آ ي ة ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده يقول رحمه الله تعالى باب الاستمطار بالنجوم يعني بيان حكمه انه امر خطير قد يودي بقائله إ ل ى الشرك الاكبر المخرج عن المله على ما سياتي قال حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود أ ح د الفقهاء عن زيد بن خالد الجهني أ ن ه قال صلى لنا يعني ل أ ج ل ن ا واللم بمعنى الباء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح ب ا ل ح د ي ب ي ة بالتخفيف عند ا ل أ ك ث ر و إ ن كان أ ك ث ر المحدثين ي ش د د و ن ه على إ ث ر سماء إ ث ر عقب بعد سماء يعني مطر السماء هنا يراد به المطر لنزوله من ج ه ة السماء من ج ه ة العلو إ ذ ا نزل السماء ب أ ر ض قوم يعني المطر رايناها و إ ن كانوا غضابا إذ ل السماء كانت من الليل فلما انصرف من صلاته اقبل على الناس بوجهه فقال لهم أ ت د ر و ن ماذا قال ربكم استفهام للتنبيه قالوا فيه طرح ا ل إ م ا م ا ل م س أ ل ه على أ ص ح ا ب ه بهذه ا ل ط ر ي ق ة يثبت العلم ب ا ل م ن ا ق ش ة بالقاء ا ل أ س ئ ل ة و تلقي ا ل أ ج و ب ة و تسديدها و تصويبها الله و رسوله أ ع ل م ردوا و وكلوا العلم إ ل ى عالمه هذا من أ د ب ه م أ ج ت ه د و ا قال قال ربكم أ ص ب ح من عبادي مؤمن بي و كافر بي و هذه ا ل إ ض ا ف ة من عبادي إ ض ا ف ة تعميم إ ض ا ف ة تعميم بخلاف ا ل إ ض ا ف ة في مثل قوله جل و علا إ ن عبادي ليس لك عليهم سلطان هذه إ ض ا ف ة التشريف هذه إ ض ا ف ه تعميم فتعم المؤمن و الكافر قال من قال مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك مؤمن بي ل أ ن ه نسب هذه ا ل ن ع م ة الى م س ت ي ه ا وهو الله جل و علا كافر بالكوكب ب ا ل إ ف ر ا د الذي ينسب إ ل ي ه نزول المطر عند اولئك القسم الثاني و أ م ا من قال مطرنا بنو يعني كوكب كذا و كذا و عند النسائي من حديث ا ب سعيد بنو المجدح اللي هو الدبران فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب حيث نسب هذه ا ل ن ع م ة التي هي من الله جل و علا إ ل ى غير مسديها هذا كفر ا ل ن ع م ة ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة و إ ن اعتقد أ ن الكوكب يقدر على إ ن ز ا ل المطر و يستقل ب إ ن ز ا ل ه دون الله جل و علا فهذا كفره أ ك ب ر مخرج عن المعلم فيحتمل أ ن يكون الكفر أ ك ب ر إ ذ ا اعتقد أ ن النوء يستقل ب إ ن ز ا ل المطر أ و أ ص غ ر و هو كفر ا ل ن ع م ة لما عند مسلم ما أ ن ع م ت على عباده من ن ع م ة إ ل ا أ ص ب ح ب ر ي ق ه م منهم بها كافرين يعني بهذه ا ل ن ع م ة و على كل حال و خطر عظيم لكن إ ذ ا قال مطرنا في نوء كذا نعم مطرنا في ا ل م ر ب ع ا ن ي ة مثلا نعم مقصود الوقت مطرناه في الوسيم مطرناه في رمضان مطرناه في شعبان يعني نزل علينا المطر في ذلك الوقت لا منه ولا بسببه باعتبار أ ن ه مظنه المطر و الممطر و الله جل و علا هذا مجرد إ خ ب ا ر لا يتعلق به اطلاقا ذ ا قلت لي مبلغ في ذمتك في شيء اقسم بها يريد القسم هذا قسم قال بذمتك لكن لو قال ب ذ م ت ك مبلغ من المال الشيخ المقصود أ ن ا ل أ م و ر مقصده والسياق يبين المراد و هنا كافر به مؤمن بالكوكب كثير من ا ل أ م و ر تنسب إ ل ى الظواهر ا ل ط ب ي ع ي ة و أ ح ي ا ن ا إ ل ى ا ل أ و ق ا ت ا ل آ ن مستفيض عند الناس أ ن البحر يكثر مده في منتصف الشهر صحيح لا لا نعم ما يكثر المد في وقت منتصف الشهر أ و كذا المقصود ان هذه التصرفات م ر ب و ط ة بالشهر بنصفه في آ خ ر ه هل هذا مخالف يعني إ ذ ا اطردت به ا ل ع ا د ة إ ذ ا اطردت ا ل ع ا د ة بذلك هل نقول أ ن القمر له ت أ ث ي ر ن ع م يقولون ضوء القمر له ت أ ث ي ر في ه ا نعم و المؤثر هو الله جل و علا المؤثر هو الله جل و علا هذا إ ن اطرد و إ ل ا ف ا ل أ ص ل نفي ا ل أ ص ل نفي لكن إ ن اطرد فالله سبحانه و تعالى هو المؤثر وحده و ح د ه كونه جعل هذا ا ل أ ث ر في هذا الوقت كما أ ن ه يجعل القمر بدرا في منتصف الشهر و هلالا في اخره هذه اليه جل و علا شيء جاذبيه ج ا ذ ب ي ة لا ارتب ارض القمر ولا بين على كل حال إ ذ ا اذا اطرد هذا اذا اطرد ض واعتقدنا أ ن المؤثر الذي جعل ا ل ج ا ذ ب ي ة في هذا هو الله جل و علا أ ص ب ح في هذا اليوم و حكم هذا اليوم حكم غيره من ا ل أ ي ا م و حدثني عن مالك انه بلغه أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول إ ذ ا أ ن ش أ ت ب ح ر ي ة اي ظهرت س ح ا ب ة ب ح ر ي ة من ج ه ة البحر ثم تشاءمت أ خ ذ ت إ ل ى ج ه ة الشام يعني جاءت من الغرب ثم مالت إ ل ى ج ه ة الشمال فتلك عين غ ي أي ق ة غ ز ي ر ة تصغير غ د ق ة كما في قوله تعالى ماء غدقا أ ي كثيرا و هذا الخبر أ ح د أ ح ا د ي ث أ ر ب ع ة بقيت م ن ق ط ع ة ابن ع ب د ا ل ب ر رحمه الله تولى وصل جميع ما في الموطن من المقاطع إ ل ا أ ر ب ع ة أ ح ا د ي ث هذا واحد منها و وصله ابن صلاح في جزء له مطبوع على كل حال إ ذ ا أ ن ش أ ت ف ح ر ي ه ثم تشاءمت فتلك عين و غدايقه ا ل آ ن الارتباط بين ك ث ر ة المطر و الريح هل نقول ان زياده هذه العين و هذا هذا الماء الكثير سببه الريح التي ساقتها من ج ه ة الغرب إ ل ى ج ه ة الشمال أ و نقول هذا السبب و المسبب هو الله جل و علا نعم كما نقول اننا أ ص ي ب ن ا ببرد شديد نعم بسبب الريح ا ل ش م ا ل ي ة ا ل ن س ر ي ة الغربيه اللي يقولون الناس نعم هذه أ س ب ا ب والمسبب و الله جل وعلا يقول مع عبد البر هذا الحديث لا أ ع ر ف ب و ج ه من الوجوه غير ا ل م و ط ئ إ ل ا ما ذكره الشافعي ب ا ل أ م يعني عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م بن أ ب ي يحيى عن س ح ا ق ن الى إ آ خ ر ه و س ن ض ع ي ه حتى عن د م الشافع ا ي و حدثني عن مالك انه بلغه أ ن أ ب ا ه ر ي ر ة كان يقول إ ذ ا أ ص ب ح و قد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح بنوء الفتح هل هناك نوء يقال له الفتح نجم يقال له الفتح ما فيه إ ذ ن ما الفتح فتح ربنا نعم نعم بنوء الفتح ي فتح ربنا ردا لما عليه المشركون من إ ض ا ف ة المطر إ ل ى ا ل أ ن و ا ء يعني م خ ا ط ب ة القوم باصطلاحهم ب ع ب ا ر ة و أ س ل و ب شرعي هم قالوا بنو و هو قال بنو ما يخاف لكن بدل ما هو بنو كذا و كذا نوء المجدح نعم نوء الفتح ثم يتلو هذه ا ل آ ي ة ما يفتح الله للناس من ر ح م ة هذا هو الفتح الذي مطرنا ب ن و ئ ه من ر ح م ة مطر و رزق هذا مثل السابق نعم وفيه إ ث ب ا ت الرحمه لله جل وعلا فلا ممسك لها اي لا يستطيع أ ح د أ ن يمنعها عنه م وما يمسك يمنع من ا ل ر ح م ة ف إ ن ه لا مرسل ولا مطلق لهذه ا ل ر ح م ة إ ذ ا أ م س ك ه ا أ ح د من بعده فكيف يصح إ ض ا ف ت ه ل ل أ ن و ا ء وهي م خ ل و ق ة كتاب ا ل ق ب ل ة باب النهي عن استقبال ا ل ق ب ل ة و ا ل إ ن س ا ن على ح ا ج ة دثني أ ح ي ى عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة عن رافع بن إ س ح ا ق مولا ل آ ل الشفاء وكان يقال له مولى أ ب ي ط ل ح ة ن و سمع أ ب ا ايوب ا ل أ ن ص ا ر ي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول والله ما أ د ر ي كيف أ ص ن ع بهذه الكرابيس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ذهب أ ح د ك م الغائط أ و البول فلا يستقبل ا ل ق ب ل ة ولا يستدبرها بفرجه ه عن عن عن الله صلى الله عليه وسلم نهى رحمه الله النهي وحدثني رسول وسلم أو بول يقول ح عن عن نافع عن من الأنصار أن أن عن تعالى على مالك القبلة لغائط كتاب القبلة باب عن استقبال القبلة والإنسان ا رجل صلى تستقبل ج ت و ا ل إ ن س ا ن على حاجته يقضي حاجته من بول أ و غائط أ و جماع لئلا يفضي بفرجه إ ل ى ج ه ة ا ل ق ب ل ة ا ل م ع ظ م ة ا ل م ك ر م ة شرعا ً يقول حدثني يحيى عمالك ن عن إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة ا ل أ ن ص ا ر ي المدني عن رافع بن إ س ح ا ق المدني أ ي ض ا ً تابعي ث ق ة مولى ل آ ل الشفاء في بعض الروايات مولى الشفاء بنت عبد الله بن عبد ا ل شمس ص ح ا ب ي ة و كان يقال له مولا أ ب ي طلحه و كان يقال له مولا أ ب ي طلحه مولا أ ب ي طلحه جد إ س ح ا ق المذكور أ ن ه سمع ابا أ ي و ب خالد بن زيد م ن كليب ا ل أ ن ص ا ر ي البدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبار ا ل ص ح ا ب ة نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم ا ل م د ي ن ة وشهد المشاهد كلها وتوفي س ن ة خمسين ببلاد الروم بالقسطنطينيه يقول وهو بمصر يقول والله ما أ د ر ي كيف أ ص ن ع بهذه الكرابيس المراحيم مواضع قضاء ا ل ح ا ج ة واحدها كرباس كيف أ ص ن ع بهذه الكرابيس هي الكنف التي يقضى فيها ا ل ح ا ج ة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ذهب أ ح د ك م الغائط او البول إ ذ ا ذهب أ ح د ك م الغائط أ و البول ا ل أ ص ل من الفعل ذهب لازم للمتحده لازم و هنا نصب الغائط على حذف الخافض من باب التوسع إ ذ ا ذهب أ ح د ك م الغائط أ و البول و او هذه للشك أ و للتقسيم نعم للتقسيم في بعض النسخ إ ذ ا ذهب أ ح د ك م إ ل ى الغائط أ و البول على ا ل ج ا د ة و ا ل أ ص ل في الغائط المكان المطمئن المنخفض الذي يقصد لقضاء ا ل ح ا ج ة ل أ ن المكان المطمئن أ س ت ر من غيره ثم نقل من المكان إ ل ى ما يوضع في المكان من ا ا ا يوضع في ل م ك من باب إ ط ل ا ق المحل نعم و إ ر ا د ه الحال مش يسمون هذا مجاز س م و ن ه مجاز مرسل علاقته نعم كلاهما ا ل ح ل ي و ا ل م ح ل ي فلا يستقبل ا ل ق ب ل ة ا ل م ر د بها ا ل ك ع ب ة ولا يستدبرها اي يجعلها مقابل ظهره ولا يستدبرها بفرجه أ ي حال قضاء الحاجه لا يستقبل ا ل ق ب ل ة ولا يستدبرها بفرجه في حال قضاء ا ل ح ا ج ة في الصحيحين قال أ ب و أ ي و ب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل ا ل ق ب ل ة فننحرف ونستغفر الله ننحرف ونستغفر ا ل ل هذه ه المراحيض وهذه ا ل ك ن و ف التي تبنى منها ما يمكن استعماله مع تغيير ا ل ج ه ة منها ما يمكن استعماله مع تغيير ا ل ج ه ة و منها ما لا يمكن استعماله إ ل ا على نفس ا ل ج ه ة و السمت الذي بنيت عليه نعم صحيح و لا لا ف إ ذ ا أ م ك ن استعمالها مع تغيير ا ل ج ه ة تعين على الخلاف في المنهي عنه هل هو على الاطلاق أ و في الفضاء دون البنيان أ و كان النهي قبل ثم نسخ هذا يقول الكرابيس المراحيض قيل تختص ا ل م ر ا ح ي ض الغرف واما مراحيض البيوت فيقال لها الكنوف على كل حال التفريق ما يذكر له أ ص ل يقول أ ب و أ ي و ب فوجدنا مراحيض بنيت من بنيت قبل ا ل ق ب ل ة فننحرف ونستغفر الله الانحراف اليسير يكفي ولا ما يكفي الانحراف اليسير الانحراف يسير نعم لا يكفي لانه لا يؤثر في ا ل ص ل ا ة فهي قبله ما تزال قبله لا تزال قبله انحراف اليسير لا يكفي إ ذ ن لا بد من انحراف يبطل ا ل ص ل ا ة انحراف يبطل ا ل ص ل ا ة لا يبقى معه مسمى القبله ة انحراف لا يبقى م ع مسمى、القبلة. اذا ل ل ق ب ة إ ذهب أ ح د ك م ا ل غ ا ي ة أ و البول فلا يستقبل ا ل ق ب ل ة ولا يستدبرها بفرجه ارتباط الذهاب بالغائط والبول وترتيب النهي على هذا يجعل النهي خاص في حال قضاء ا ل ح ا ج ة لو إ ن س ا ن متجرد عريان يغتسل هل يمنع من استقبال ا ل ق ب ل ة نعم فلا ولا يستدبرها بفرجه أ و هذا خاص بالبول و الغائط هل يلحق به أ و فيه نص يتناول الجماع مثلا الحديث الذي يليه الحديث الذي يليه يقول حدثني عن مالك عن نافع م و ل ى بن عمر عن رجل من ا ل أ ن ص ا ر أ ن رسول الله كذا رواه يحيى والصواب وقول سائر ا ل ر و ا ة عن رجل من ا ل أ ن ص ا ر عن أ ب ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أ ن تستقبل ا ل ق ب ل ة ل غ ا ئ ة العضو جاءنا عن رجل من ا ل أ ن ص ا ر أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أ ن تستقبل القبله ل غ ا ئ ت ما ا و ل هذا متصل ل غ ي ر متصل نعم عن رجل من ا ل أ ن ص ا ر هل يلزم من كونه رجل من ا ل أ ن ص ا ر أ ن يكون صحابي أ و من أ و ل ا د ه م نعم يعني أ و ل ا د ا ل أ ن ص ا ر يقال لهم أ ن ص ا ر أ و ل ا د المهاجرين يقال لهم مهاجرون عن أ ب ي ه اي لكن حتى على القول عن أ ب ي ه يحتمل انه هو أ ب و ه ا ص ح ا ب ي ما يمنع هو نافع ل ق جمع غفير من ا ل ص ح ا ب ة ن ه ى أ ن تستقبل ا ل ق ب ل ة لغائط أ و بول ن ه ى أ ن تستقبل ا ل ق ب ل ة فهذا تستقبل للبناء على البناء المجهول و ا ل ق ب ل ة يكون حينئذ نائب الفاعل لغائط أ و بول يعني في ح ا ل ة الغائط او البول وهذا التقييد يجعل أ ن ه لا مانع من ان تستقبل ا ل ق ب ل ة ا ل ع و ر ة ا ل م ك ش ف ة بالسوءه ما لم يكن حال قضاء ح ا ج ه ثم بعد ذلك قال باب ا ل ر خ ص ة لاستقبال ا ل ق ب ل ة لبول أ و غائط و ا ل ر خ ص للبولة كما قلنا مرارا ً ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض ا ل راجح لمعارض الراجح, الراجح. نعم قراء باب ا ل ر خ ص ة في استقبال ا ل ق ب ل ة لبول او غائط حدثني أ ح ي ى عن مالك ان يحيى ا بن سعيد عن محمد بن يحيى ا بن حبان عن أ م ي واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن ه كان يقول إ ن اناسا يقولون إ ذ ا قعدت على حاجتك فلا تستقبل ا ل ق ب ل ة ولا بيت المقدس قال عبد الله لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا ف ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته ثم قال لعلك من الذين يصلون على أ و ر ا ك ه م قال قلت لا أ د ر ي والله قال مالك يعني الذي يسجد ولا يرتفع على ا ل أ ر ض يسجد وهو لاصق بالارض يقول رحمه الله تعالى باب ا ل ر خ ص ة في استقبال ا ل ق ب ل ة لبول ن او غائط ا ل أ ص ل ا ل م ن ه كما في الباب السابع ثم جاءت ا ل ر خ ص ة على خلاف ذلك ا ل أ ص ل بدليل وهذا الدليل معارض لما تقدم يقول حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد يعني ا ل أ ن ص ا ر ي عن محمد بن يحيى بن حبان فتح المهمله عن عمه واسر بن حبان عن عبد الله بن عمر أ ن ه يعني بن عمر كان يقول إ ن أ ن ا س ا يقولون إ ذ ا قعدت على حاجتك قعدت على حاجتك وفي حكم ا ل ق ع و د القيام لو قضى حاجته من قيام نعم لو قضى حاجته من قيام الحكم واحد لكن الغالب القعود لو اذا قعدت على حاجتك و لكن ايه عن التبرز و نحوه فلا تستقبل ا ل ق ب ل ة فلا تستقبل ا ل ق ب ل ة ولا بيت المقدس لا تستقبل ا ل ق ب ل ة ولا بيت المقدس أ و المقدس قال عبد الله إ ن أ ن ا س ا كان يقول إ ن أ ن ا س ا و ه ذ ا إ ل ي ك ابي أ ي و ب وابي هريره و ا عقل وغيرهم ممن ن يرى بعموم النهي في استقبال القبله واستدبارها قال عبد الله مستدلا على ر أ ي ه لقد ارتقيت يعني صعدت على ظهر بيت لنا و بيت أ خ ت ه ح ف ص ة ام المؤمنين فتجوز في نسبته إ ل ي ه م أ و ل أ ن ه آ ل إ ل ي ه فيما بعد فقد ورثه عنها ف ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه و سلم على لبنتين ت ث ن ي ة لبنه ما يصنع من الطين مستقبل بيت المقدس يريد أ ن يرد على أ و ل ئ ك ا ل أ ن ا س الذين م ن ا ع و ا ونهوا عن ذلك ف أ ث ب ت عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه استقبل بيت المقدس لحاجته أ ي ل أ ج ل حاجته أ و وقت حاجته ثم قال ابن عمر لعلك يعني يا واسع من الذين يصلون و على أ و ر ا ك ه م من الذين يصلون و على أ و ر ا ك ه م قال واسع ك ل ت والله لا أ د ر ي والله أ ن ا منهم أ م لا لعلك من الذين يصلون على اوراكهم قال واسع قلت لا أ د ر ي والله هذا يدل على أ ن واسع فقيه وليس بفقيه نعم ما يدري من الذي يصلون على اوراكهم قال مالك مفسرا ذلك يعني الذي يسجد و لا يرتفع عن ا ل أ ر ض بل يسجد وهو لاصق ب ا ل أ ر ض ه و خلاف ا ل س ن ة ل أ ن ا ل س ن ة المجافاه ا ل س ن ة المجافاه يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي يديه عن جنبيه هذه ا ل س ن ة لماذا ق ا ل د بن عمر لعلك من الذين يصلون على أ و ر ا ق ه م وش الفرق بين كونه يجافي أ و يلتصق و ي ن ض م وش ع ل ا ق ة باستقبال القبله يقول الكرماني لعل مراد بن عمر بذلك أ ن الذي خاطبه لا يعرف ا ل س ن ة إ ذ لو عرفها لعرف الفرق بين الفضاء و غير الفضاء لو كان يعرف هو استدل بكونه لا يعرف ا ل س ن ة بكونه يصلي وهو لاصق صلي على وركه فاستدل بذلك على أ ن ه لا يفرق بين ا ل أ م ر المشروع و غير المشروع نعم. نعم الذي خاطبه لا يعرف ا ل س ن ة إ ذ ا عرف الفرق بين الفضاء و غيره أ و الفرق بين استقبال ا ل ك ع ب ة و بيت المقدس كذا قال الكرماني لكن ابن حجر يقول ولا ل التكلف ا ما يخفى فيه من يخفى ما فيه من التكلف, لا يخفى ما فيه من التكلف. ا ل آ ن لو شخص اعترض في م س أ ل ة ع ل م ي ة وقيل له أ ن ت لا تحسن الفاتحه او هل تحسن الفاتحه ك ن ا ي ح عن رميه بالجهل ف إ ذ ا كنت ممن يمكن أ ن يوجه إ ل ي ه هذا الكلام نعم فلست ب أ ه ل ل أ ن تناقش المسائل التي أ د ق منها نعم ر ح تعلم ا ل ف ا ت ح ة قبل ويتناقش إ ذ ا كان يمكن مواجهه مثل هذا الكلام فحاله أ ن ه ج ا ه فلا ينبغي له أ ن يناقش مثل هذه ا ل م س ا ئ ل و لذا قال له ابن عمر لعلك من الذين ي ص ل و ا على و ر ا ك ك بل ما يفهمون ما يفرقون بين السنن و غيرها يقول ابن حجر و لا يخفى ما فيه من التكلف إ ذ ن على ما يحمل كلام ابن عمر الذي واجه به واسع لماذا يصلي على وركه و يلتصق لا هو استدرك على كونه ما يعرف نعم ك ل ا م ا ل ك ر م ا ن ي ق ل لا يحتفى ما فيه من التكلف وان كان فيه وجه ظهور نعم لكن ابن حجر يرى نعم إ ذ ا تجافى ا ل آ ن إ ذ ا تجافى ا ل آ ن هل معنى أ ن ه في حال س ج و د يستقبل القبله ة بفرجه أ و يستدبر بيت المقدس ا ب ن حجر يقول و لا يخفى ما فيه من التكلف ولعل الذي يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال ا ل ق ب ل ة بفرجه في كل حال حتى في السجود أ ي ه م ا أ ق ر ب كلام الكرماني ا ل كلام ابن حجر كان كلام الكرماني أ و ض ح من كلام ابن حجر ل أ ن هل يتصور الانسان ساجد سواء كان لاصق أ و مجافي عريان يستقبل ا ل ق ب ل ة و يستدبرها بفرجه نعم يعني لو قلنا بهذا الكلام قلنا لا يجوز استقبال القبله ي ط ل ا ق ا نعم ل أ ن ه ذ كان ممنوع من استقبال ا ل ق ب ل ة حتى بثيابه إ ذ ا لا يستقبلها أطلع أ ب د ا نعم ولا يصلي إ ذ ا قلنا بهذا يعني اذا قلنا أ ن ه المنظور إ ل ي ه كونه إ ذ ا سجد والتصغ نعم وانضم بعضه إ ل ى بعض ستر بعضه بعضا من ا ل أ ص ل مستتلا ل س ت ر ة سواء جاف واتبع ا ل س ن ة أ و التصغ لكن لو كان هذا مثل هذا الكلام يوجه إ ل ى ع ر ا ت مثلا يقال أ ن الالتصاق أ ف ض ل من ا ل م ج ا ف ا ت ب ا ل ن س ب ة لهم ل أ ن ه أ س ت ر أ م ك ن أ ن ا عندي الكلام الكرماني أ و ض ح من كلام ا ل حجر يقول ولعل الذي يسجد و لاصق بطنه بوركيه كان يظن ا م ت ن ا ء استقبال ا ل ق ب ل ة بفرجه ب كل ح ا ل ة حتى في السجود اخي هو في ح ا ل ة السجود م س ت ت ر والممنوع استقبال ا ل ق ب ل ة ب ا ل ع و ر ة ا ل م ك ش و ف ة على كل حال استقبال ا ل ق ب ل ة استدبارها في البول و ا ل غ ا ئ ط جاء فيها ما سمعتم من المنع والنهي وجاء ا ل ن ه ي و فيها الترخيص ولذا ذهب أ ه ل العلم أ و بعضهم إ ل ى أ ن حديث ب ن عمر ناسخ لحديث ابي أ ي و ب فالنهي متقدم حديث ب ن عمر م ت أ خ ر إ ذ ن يجوز استقبال ا ل ق ب ل ة واستدبارها حال قضاء الحاجه في الفضاء والبنيان على حد سواء ل أ ن النهي منسوخ قال بهذا بعضهم ومنهم من قال مثل هذا العمل خاص بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يبقى أ ن النهي ل ل أ م ة و فعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام المخالف لهذا النهي خاص به خاص به و عرفنا مرارا أ ن كل كمال يطلب من ا ل أ م ة فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ و ل ى به اولى به و عدم استقبال ا ل ق ب ل ة بمثل هذا ب ا ل ع و ر ة ا ل م ك ش و ب ه حال قضاء ا ل ح ا ج ة لا شك انه اكمل العدم أ ك م ل إ ذ ن هو مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم أ و ل ى من غيره ل أ ن ه أ و ل ى من يعظم شعائر الله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ و ل ى من يعظم شعائر الله فكيف نقول أ ن ه يستثنى من تعظيم شعائر الله جل و علا الرسول عليه الصلاه و السلام هذا القول و إ ن قيل به ضعيف و أ ي ض ا ً ا ل خ ص و ص ي ة لا تثبت بمجرد الاحتمال و أ م ا النسخ الذي قيل به فهو إ ل غ ا ء إ ل غ ا ء لنص ثابت مع إ م ك ا ن الجمع مع إ م ك ا ن الجمع الجمع م م ك ن ب أ ن يحمل على الفضاء والبنيان فالفضاء ي ش م ل ه احاديث النهي والبنيان ي ش م ل ه احاديث الترخيص فيجوز استقبال القله واستدبارها يجوز استقبال ا ل ط ب ل ة و استدبارها بالبول و الغائط في البنيان دون الفضاء و منهم من يقول يجوز الاستدبار دون الاستقبال و لحديث ابن عمر مستقبل ا بيت المقدس و مقتضى ذلك أ ن ه مستدبر ا ل ك ع ب ة حمل بعضهم حديث ابن عمر على الاستدبار دون الاستقبال لكن روى أ ح م د و أ ب و داود ابن ق ز ي م ة الحديث جاء بهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ن ه ا ن ن نستدبر ا ل ق ب ل ة و نستقبلها بفروجنا إ ذ ا أ ه ر ق ن ا الماء قال ثم ر أ ي ت ه قبل موته بعام يبول مستقبل ا ل ق ب ل ة يبول مستقبل ا ل ق ب ل ة القول بالتفريق بين ا ل ف ض ا والبنيان هو قول الجمهور مالك والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق والقول بالتفريق بين الاستدبار والاستقبال هو قول ا ل إ م ا م ب ح ن ي ف ة وقال قوم بالجواز مطلقا و آ خ ر و ن بالتحريم مطلقا فالذين قالوا بالجواز قالوا ب ا ل ن س والذين قالوا بالتحريم حملوا فعل النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام على ا ل خ ص و ص ي ة وعرفنا أ ن ه إ ذ ا أ م ك ن ا ل ج م فهو أ و ل ى من القول ب ا ل ن س و ا ل خ ص و ص ي ة لا تثبت بالاحتمال الاستغفار على وجود المخالفه المخالفه و و ج و د فمما أن يستغذر لنفسه ل أ ن ه لا يرى أ ن هذا الانحراف كافي نعم أ و يستغفر لمن بنى هذه المراحيض نعم الراجح التفريق بين الفضاء والبيان والله هذا يدل على العموم حتى أ ن بعضهم أ ل ح ق الجماع ة بهذه الحق الجماع ة بالبول لكن هو من مقتضى النهي عن استقبال البيت واستدباره هو من مقتضى ل أ ن ه لا سيما في خطاب أ ه ل ا ل م د ي ن ة هو مقتضى إ ذ ا قلنا بمنع الاستقبال و استدبار ا ل ك ع ب ة بالمدينه من مقتضى ذلك جواز ايش استقبال و استدبار بيت المقدس مقتضى ذلك جواز او مقتضى منعه نعم م ن ع نعم هو من مقتضى منع الاستقبال و استدبار ا ل ك ع ب ة ل أ ن ه إ ذ ا استقبل ا ل ك ع ب ة استدبر بيت المقدس و إ ذ ا استدبر ا ل ك ع ب ة استقبل بيت المقدس لكن هل هذا النهي مقصود أ و أ ن ه حصل تبعا يعني حصل من غير قصد تبعا للنهي عن ا س ت ق ب ا ل هذا محل بحث الفقهاء يسترسلون في هذا حتى يمنعون من استقبال النيرين الشمس والقمر قالوا لما فيهما من نور الله لكن هذا ماله اصل ا ل ل ي ما يثبت بنصف الالحاق م ا الوجه صلى الله لك ي باب النهي عن البصاق في ا ل ق ب ل ة حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ ى بصاقا في جدار ا ل ق ب ل ة فحكه ثم أ ق ب ل على الناس قال اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فان الله تبارك وتعالى قبل وجهه اذا صلى حدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ ى في جدار ا ل ق ب ل ة بصاقا أ و مخاطا أ و نخامه فحكه يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن البصاق في ا ل ق ب ل ة البصاق بالصاد والبزاق والبساق يعني النظير ما قيل في الصراط بالحروف ا ل ث ل ا ث ة صراط و ص ر ا ط وزراط و ه ن ا بصاق و بساق و بزاق والباء م ك س و ر ة في الجميع والمراد به ما يخرج من الفم وما يسيل منه حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ ى بصاقا ً أ ب ص ر ه في جدار المسجد في ج ه ة قبلته فحكه عليه الصلاه والسلام بيده إ م ا م ب ا ش ر ة أ و ب و ا س ط ة شيء المقصود أ ن ه باشر الحك بيده أ و بشيء كان في يده ثم أ ق ب ل على الناس بوجهه منهم من يقول أ ن ه أ ب ص ر ه على المنبر يخطب فحكه ثم أ ق ب ل على الناس بوجهه هل يتصور أ ن يبصر البصاق و هو على المنبر يخطب ينزل فيحكه نزل فحكه بيده الشريف عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كيف يتصور أ ن ه على المنبر ويراء البصاق في جدار ا ل ق ب ل ة هذا على قول ب أ ن ا ل ر ؤ ي ة ب ص ر ي نعم و إ ذ ا قلنا أ ن ه ا علميه علم علم فنزل و أ ز ا ل هذا المنكر عليه الصلاه والسلام فنزل فحكه بيدي ثم أ ق ب ل على الناس بوجهه فقال إ ذ ا كان أ ح د ك م يصلي فلا يبصق هذا نهي و ا ل أ ص ل في النهي التحريم فلا يبصق قبل وجهه قبل ج ه ة قدام وجهه ومفهومه أ ن ه يجوز له أ ن يبصق في الجهات ا ل أ خ ر ى يجوز له أ ن يبصق في الجهات ا ل أ خ ر ى ف إ ن الله تبارك وتعالى قبل وجهه اذا صلى وهذا فيه دليل على تحريم البصاق في ا ل ق ب ل ة إ ذ ا كان يصلي وهذا شامل إ ذ ا كان أ ح د ك م يصلي فلا يبصق قبل وجهه هذا يشمل المسجد وخارج المسجد هذا يشمل المسجد وخارج المسجد لكنه خاص ب ج ه ة ا ل ق ب ل ة و س ي أ ت ي النهي عن البصاق في المسجد وما بين النصوص من عموم وخصوص فالحديث دليل على تحريم البصاق في ا ل ق ب ل ة سواء كان المسجد أ م لا إ ذ ا كان يصلي هذا خاص في مك... اذا كان داخل ا ل ص ل ا ة لكنه عام في كونه في المسجد او غير المسجد و س ي أ ت ي النهي كل ورد النهي عن ا ل ب ص ا ق في المسجد و أ ن ه خ ط ي ئ ة في أ ي ج ه ة كانت في داخل ا ل ص ل ا ة الخارجيه يقول حدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه و سلم أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم أ ب ص ر في جدار ا ل ق ب ل ة بصاقا أ و مخاطا أ و ن خ ا م ة و هذا شك من ا ل ر و ا ة بصاقا أ و مخاطا أ و ن خ ا م ة البصاق تقدم أ ن ه ما يسير من الفم و المخاط ما يسير من ا ل أ ن ف و ا ل ن خ ا م ة ما يخرج من الصدر و قيل من ا ل ر أ س و ا ل ن خ ا ع بالعين من الصدر ف إ ذ ا قلنا النخام ما ينزل من ا ل ر أ س و ا ل ن خ ا ع ما يخرج من الصدر فحكه عليه الصلاه والسلام بيده ب ا ل ة أ و باليد م ب ا ش ر ة وفي روايه ة بعرجون وهو المظنون يقول هو الذي يغلب على الظن أ ن ه ب و ا س ط ة ا ل ة لم يباشره بيده اللهم إ ل ا إ ن كان من باب ا ل م ب ا ل غ ة في إ ز ا ل ة المنكر و المبادره لم ينتظر حتى يجد شيئا حكه به نعم ل أ ن إ ز ا ل ة المنكر على الفور و الحديث فيه وجوب تنزيه المساجد عن كل ما يستقذر و إ ن كان طاهرا و إ ن كان طاهرا ا ل آ ن البصاق منهي عن ما يخرج من الفم و ما يخرج من ا ل أ ن ف و ما يخرج من ا ل ص د ر و ما يزل كل الفضلات ممنوعا ة وهذا مع أ ن ه ا ط ا ه ر ة فكيف بالنجس الذي يدل حديث بول ا ل أ ع ر ا ب ي على منعه هذا إ ذ ا كان يلوث المسجد إ ذ ا كان لا أ ث ر له في تلويث المسجد مثل إ ر س ا ل الريح مثلا ً نعم إ ر س ا ل الريح مقتضى المنع من أ ك ل ما له ر ا ئ ح ة يقتضي منع إ ر س ا ل الريح لا سيما إ ذ ا كان لغير ح ا ج ة مع أ ن حديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا و يجد ريحا يدل على أ ن ه يمكن أ ن يحصل في المسجد و لذا يقول ابن العربي في شرح الترمذي يجوز إ ر س ا ل الفساء و الذراط في المسجد للحاجه يعني إ ذ ا كان شخص ملازم ا ل المسجد معتكدا و احتاج إ ل ى أ ن ينسى شيئا من ذلك كان يلزمه أ ن يخرج من المسجد و نقول ما دام محتاج و لا في أ ح د ي ت أ ذ ى بهذا و ل ك ن ك ا ن ا ل أ ص ل ان احترام المسجد مطلوب لكن إ ذ ا كان يشق عليه الخروج لبروده جو ما اشبه ذلك على كل حال أ ج ا ز و ه ل ل ح ا ج ة فيجب تنزيه المساجد من كل ما يستقدر و إ ن كان ط ا ه ر طيب شخص طلب ماء ف ج ئ له بالماء فلما شرب منه وجده شديد ا ل ب ر و د ة شديد البرودة ويتضرر بشربه فبصقه بصق الماء يجوز إ ل ا ما يجوز اراد ان يخرج هذا الماء لئلا يتضرر به يقع إ ل ا ما يقع نعم طلب ماء فجابوه له ما يدري و ش ر ف ش طلع اكثر ثلج وليس بقربه منديل ولا شيء م س ا ل م ف ت لا هذا المساله م ف ت ر ض في شخص عالم, عالم مثلا شيخ من الشيوخ قال ا ط ن ا من اشرب ماء ادخله في فمه ثم أ خ ر ج ا ل ا س ت ق د ا ر ا ل أ خ و ا ن تراه نسبي ويختلف من مكان إ ل ى مكان ومن بلد إ ل ى بلد ومن جيل إ ل ى جيل النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لما أ خ ذ حسن التمره من تمر ا ل ص د ق ة و أ د خ ل ه ا في فمه أ خ ر ج ه ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بلعابها و أ ع ا د ه ا إ ل ى تمر ا ل ص د ق ة يعني لو اسمع و ا ح د منا قال ي خ ي شد تمره لدبه الشعر بلعابها من يبي ش ت ه نعم لكن م س أ ل ة تختلف ا خ ت ل ا ف ا ل أ ح و ا ل و ا ل أ ز م ا ن والظروف نعم وقد مجى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في و ج ه محمود بن الربيع لكن ل و ج ا ء شخص الان في بعض الجهات وهذا حصل في بعض الجهات يوقظون النوام الماء ب إ خ ر ا ج ه م ن الفم ب خ ر ن موجود إ ل ا ما هو موجود الله بخ علينا وله ا صحبه م ت ل ا ف ع ش ا ن يوقظ نائما نعم لكن الكلام في المسجد, الكلام في المسجد. نعم أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل إ خ ر ا ج الماء ا ل ح ا ج ة ل أ ن ه يتضرر به ف أ ن ا حضرت مجلس شخص من, من, من أ ك ب ر ا ل ع ل م فعلها لما دعا بماء ووجده باردا مجا في المسجد يقول وجوب تنزيه المساجد من كل ما يستقذر و إ ن كان طاهرا اذ لو كان نجسا ل أ م ر بغسله و أ ب ا ح صلى الله عليه وسلم للمصلي أ ن يبصق فيتنخم في ثوبه وعن يساره وقال إ ن أ ح د ك م إ ذ ا قام إ ل ى ا ل ص ل ا ة ف إ ن م ا يناجي ربه و إ ن ربه بينه وبين قبلته فليبصق عن يساره او تحت قدمه, قدمه وقال صلى الله عليه وسلم البصاق بالمسجد خ ط ي ئ ة وكفارتها دفنها رواه م الشيخان ا قال أ ي ا ض إ ن م ا يكون خ ط ي ئ ة إ ذ ا لم يدفن ا ل ب ص ق خ ط ي ئ ة إ ذ ا لم يدفن أ م ا من أ ر ا د دفنه يعني بصقه في نيته ان يدفنه فلا ورده النووي ب أ ن ه خلاف صريح الحديث خلاف صريح الحديث ل أ ن ا ل أ ص ل ص ي ا ن ة المسجد نعم ص ي ا ن ة المسجد و ا ل إ ق د ا م على ا ل خ ط ي ئ ة و إ ن كان لها ك ف ا ر ة نعم إ ص ر ا ر عليها مع سابق علم و إ ل ا كل ذنب له كفاره قد يقدم على الزنا و يطهر بالحد نعم. نعم يقدم على اليمين و يكفر يقدم على ما يوجب ك ف ا ر ة و يكفر نعم نعم, نعم. ا ل خ ط ي ئ ة لا يجوز ا ل إ ق د ا م عليها بحال لا يجوز ا ل إ ق د ا م على ا ل خ ط ي ئ ة لكن إ ذ ا حصلت وندم صاحبها وفعل كفارتها انتهى أ ث ر ه ا الحافظ بن حجر يقول في ا ل ب ص ق في المسجد خ ط ي ئ ة وكفارتها دفنها مع إ ن أ ح د ك م إ ذ ا قام إ ل ى ا ل ص ل ا ة ف إ ن م ا يناجي ربه إ ن ربه بينه وبين قبلته فليبصق عن يساره تحت قدمه. قدمه مقتضاه أ ن ه ارتكب هذه ا ل خ ط ي ئ ة قوله فليبصق عن يسار يسعد قدمه نعم لكنه في المسجد يشمل المسجد عمومه يشمل المسجد وكون البصاق في المسجد خطيئه م من ا التعارى شيء بينهما شيء من التعارف البصاق في المسجد خ ط ي ئ ة يقتضي المنع من البصاق ب ا ل ك ل ي ة لا عن يمينه ولا عن يساره ولا تحت قدمه ولا خلفه ولا أ م ا م ه في كل الجهات يشمل جميع الجهات البصاق في المسجد خطيئه و فليبصق عن يساره او تحت قدمه نعم يستثني هذه هذه ا ل ج ه ة يساره أ و تحت قدمه و الحافظ م ن حجر يقول هما عمومان تعارضا ل ب ص ا ق في المسجد خطيئه و قولوا فليبصق عن يساره أ و تحت قدمه فالنووي يجعل ا ل أ و ل عام و يخص الثاني بما إ ذ ا لم يكن في المسجد يبصق عن يساره أ و تحت قدمه يعني إ ذ ا لم يكن في المسجد ويحمل الثاني المساكل المسجد خ ط ي ئ ة على عمومه ويجعل الثاني خاص بما إ ذ ا كان خارج المسجد وعياض يجعل الثاني عام ويخص ا ل أ و ل بما إ ذ ا لم يرد دفنه ل أ ن ه إ ذ ا أ ر ا د دفنها لا شيء عليه عند عياض وعرفنا أ ن النووي هي خ ط ي ئ ة هو أ ق د ا م على خ ط ي ئ ة كونه يرتكب هذه الخطيئه ثم يكفر عن هذه الخطيئه بدفنها لا يعني أ ن ه فعل فعلا مباحا ل فعل الراجح ان ا ل ب ص ا ط ه مسد خطيئه سواء كان عن يمينه او شماله و تحت قدمه أو اراد دفنه أ و لم يرد هو خطيئه اذا دفنه كفر لكن ا ل إ ق د ا م على الخطايا ولو كان لها ك ب ص ا ر ا ت في ا ل أ ص ل لا يجوز لكن إ ذ ا حصلت فندم ا صاحبها وكفرها إما ح ى ا ث ر ه إ ذ ا اضطر إ ذ ا ط ر اليها ماذا يصنع بثوبه بثوبه او أ في منديل أ و شيء المصلى إ ذ ا قلنا له أ ح ك ا م المسجد ي أ خ ذ حكمه لكن ا ل أ ص ل أ ن ه لا ي أ خ ذ أ ح ك ا م ه ب م ع ن ى أ ن ه لا تلزم له تحيه ولا, ولا تجوز ا ل ص ل ا ة فيه مع وجود المسجد إ ل ا لحاجه نعم بل ا ل م خ ا م حرام عند ه ل العلم فطر يفطر بها إ ن وصلت إ ل ى فمه ف ا ب ت ل ع ه يفطر عند اهل العلم نعم ن م س ت ق ذ ر ة نعم الله يبطلون ب المغصي تبطل بالاكل والشرب ض ح ك ا ل ك ل ا م هذا من إ ذ ا وصلت الى ل ف م لها إ ذ ا ابتلعت لو, لو وضعت في فمك شيء نعم لو وضعت في فمك شيء مع ت ك ب ي ر ة الاحرام و قبل ذلك ثم ذ ل ك ابتلعته إ ذ ا ما وصلت الفمنا نعم الم... نعم دمنا... الله المستعان والله أ ع ل م وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذه أ س ئ ل ة من الانترنت يقول ما ر أ ي ك م في قول ع ا م ة الناس أ ن المطر لا ينفع إ ل ا إ ذ ا نزل في الوسم أ م ا غيره فلا ينفع إ ن جرت ا ل ع ا د ة ب ا ل ط ر ا د عندهم في ذلك لكنه ينفع ب إ ذ ن الله لو لم يكن فيه الا أ ن ه ينزل في ا ل أ ر ض و يستنبط عند ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه أ م ا كون يترتب عليه نبات العشب فقد جرت ا ل ع ا د ة بخلاف ذلك يوجد طلب للمشاركات في تصويت في بعض الجرائد ا ل م ح ل ي ة و بعض الموقع في الانترنت في مواضيع و مسلمات في الدين مثل الحجاب و ق ي ا د ة النساء و ا ل ت أ م ي ن ب م و ا ف ق ة و غير موافقه ه ذ ا تنصح بمشاركته ام لا و إ ذ ا كان لا ما نصيحتكم على كل حال هذه لا يجوز القضايا ا ل ش ر ع ي ة لا يجوز أ ن تطرح بهذه ا ل ط ر ي ق ة بل حلها في الشرع ب و ا س ط ة أ ه ل العلم فلا بد من سؤال أ ه ل العلم و ا ل ص د و ر عن أ ق و ا ل ه م و ارائهم أ م ا إ ذ ا طرحت و وجدت قبولا و ليس ل ل إ ن س ا ن دفعها إ ل ا بهذه ا ل ط ر ي ق ة فليكثر سواد الصالحين و الله المستعان ما حكم ا ل إ س ل ا م في ا ل م س أ ل ة ا ل ع ا د ة ا ل س ر ي ة مع أ ن الشخص الذي أ س أ ل ك ب ش أ ن ه يود أ ن يتوب عنها و لكن ما يلبث أ ن يعود إ ل ي ه ا على كل حال المفتى به و المعتمد أ ن ه ا م ح ر م ة محرمه, محرمة ل أ ن النبي عليه الصلاه و السلام وجه من لا يستطيع ا ل ق د ر ة على النكاح إ ل ى الصوم مع قوله جل و علا و الذين هم لفروجهم حافظا الا على أ ز و ا ج ه م أ و ما ملكت ا ي م ا ن ه و لا ثالث نعم فهي م ح ر م ة هي محرمه عليه أ ن يتوب و إ ذ ا أ ن ز ل بسببها فعليه الغسل ل أ ن هذا أ م ر يخفى على كثير من الناس فقد يصلي بغير الغسل يلزمه الغسل و على كل حال إ ذ ا اضطر إ ل ي ه ا هي محرمه لكن إ ذ ا اضطر إ ل ي ه و ليس له م ن د و ح ة دون ا ل ف ا ح ش ة إ ل ا هي فارتكاب خف الضررين لا سيما إ ذ ا كان في مواقع فتن لا يستطيع في بلد يضطر فيه إ ل ى فعل المحرمات و مخالطه المومسات ف إ ن ه حينئذ أ و ا عليه أ ن لا يعرض نفسه للفتن و إ ذ ا تعرض و ليس له م ن د و ح ة إ ل ا أ ن يقع في ا ل ف ا ح ش ة فارتكاب خف الضررين م ا ذ و ن به ش ر ف هل نقول البسمله في ب د ا ي ة س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة أ م ماذا نقول البسمله طيب هي أ و ل آ ي ة من س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة على كل حال م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة هل هي آ ي ة من كل س و ر ة أ و ليست ب آ ي ة من أ ي س و ر ة و أ ه ل العلم يجمعون يجمعون على أ ن ه ا ليست ب آ ي ة في س و ر ة ا ل ت و ب ة براءه و أ ن ه ا بعض آ ي ة في س و ر ة النمل و يختلفون ف ي م ع د ى ذلك لكن الذي رجحه شيخ ا ل إ س ل ا م أ ن ه ا آ ي ة و ا ح د ة نزلت للفصل بين السور نزلت للفصل بين السور و اجماع ا ل ص ح ا ب ة على كتابتها في المصحف يقوي كونها آ ي ة و خلاف أ ه ل العلم فيها هل هي آ ي ة أ و ليست ب ا ي ة يستدل به من أن يقول أ ن ه ا ليست ب آ ي ة ل أ ن ا ل ق ر آ ن لا يجوز اختلاف فيه ما المقصود بتحذير الرسول صلى الله عليه و سلم من التنافس في الدنيا ب ع د أ ن تبسط و تهلككم كما ه ل ك ث م المقصود به التنافس أ م ا د ر ج ة الحديث صحيح لا والله لا الفقر أ خ ش ى عليكم و لكن أ خ ش ى أ ن تفتح عليكم الدنيا و تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها و تهلككم كما أ ه ل ك ت م و المقصود بهذا التنافس الذي يصد عن فعل الواجبات و يحمل على ارتكاب المحرمات نعم و إ ي ث ا ر الدنيا على ا ل آ خ ر ة م ه ل ك ة فلا بد ا ل إ ن س ا ن أ ن يصرف وقته و جهده فيما خلق من أ ج ل ه و هو عباده و ما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدوا يبقى أ ن ه لا بد له مما يقيم صلبه و ما يقتات منه و من يمون يشمله قوله جل و علا و لا تنس ى نصيبك من الدنيا و الله أ ع ل م صلى الله و سلم و بارك على عبده و رسوله نبينا محمد على آ ل ه و صحبه أ ج م ع ي ن